الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأخر وَمَا خلق الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى إِنَّ سعيكم لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى طغى بالحق ناتسن وين ترهو لللي سترا وان ذِرهُ لِلذِرَاء وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا ترد <تضمن> فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنبها الأسعى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة